فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسكم سوء واتبعوا ربان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أوليان تخافونهم وخافون إنكم <كنتم> مُؤمنين، ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضل الله شيئاً، يريد الله ألا يجعلنه. 114. ولهم عذاب عظيم 115. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا سَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ مَا نُمِلُّ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمِلُّ لَهُمْ لِيَزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ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 فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتكوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم 117. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير